بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قوله تعالى ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل من العلماء من قال إنه قسم أي أقسم أننا قد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ما معنى الميثاق إذ كلمة الميثاق تكررت كثيرا في كتاب الله عز وجل فالميثاق ابتداء هو ما يقذف الثقة في القلب الميثاق هو الشيء الذي يقذف الثقة في القلب هذا بالنسبة لأصل تعريف أما توابع هذا التعريف فمن العلماء من قال إن الميثاق هو العهد المؤكد باليمين الميثاق هو العهد المؤكد باليمين فلما كان العهد المؤكد باليمين يقذف الثقة في القلب أطلق عليه ميثاق ولا يمتنع أن يطلق الميثاق على أشياء أخر تقذف الثقة في القلب أيضا ولكن هنا المراد بالميثاق العهد وقال بعض العلماء إنه العهد المؤكد باليمين فإذا عهدت شخصا عهدا اتفقت مع شخص اتفاقا ثم أتبعت هذا الاتفاق باليمين على تنفيذ هذا الاتفاق فيكون أقوى من مجرد العهد فيكون إذن ميثاقا فالقلب يثق في ذلك أما ما الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ فالميثاق الذي أخذه ربنا على بني إسرائيل يتأتى من تفسير القرآن بالقرآن إذ الله تبارك وتعالى قال ولقد أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موارضون فعموما الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل ميثاق أن يعبدوا الله وحده لا يشرك به شيئا أن يحسنوا إلى الوالدين والأقربين الا يسفكون دماءهم ولا يخرجون أنفسهم من ديارهم وعموم كل ما أخذته الأنبياء عليهم السلام على بني إسرائيل والميثاق إذا قال قيل كيف أخذ أخذ الميثاق على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الانبياء انبئون عليهم الصلاه والسلام اخذوا عليهم عهود ومواثيق بما امرهم الله تعالى به فالمواثيق اخذت عن طريق الانبياء اخذوها على اممهم ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل اما بنو اسرائيل فهم اولاد يعقوب عليه الصلاه والسلام ابتداء من الاسباط الاثنى عشر الذين هم يوسف عليه السلام واخوته ثم انتهاء بنبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم فكل ما بين هؤلاء من الانبياء انبياء اسرائيليون وعيسى عليه السلام امه مريم عليه السلام كما قال كثير من اهل العلم اسرائيليه من آل عمران اذ آل عمران اسرائيليون وزكريا ويحيى كذلك فكل الانبياء من بعد يعقوب عليه السلام يعقوب الذي هو اسرائيل بنوه هم الذين تسلسلت فيهم النبوات الى عيسى صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام ليس باسرائيلي انما هو من نسل اسماعيل عليه السلام والدليل على ما ذكر ان الله تبارك وتعالى قال في شان خليله ابراهيم عليه السلام وجعلها كلمه اي جعل كلمه التوحيد كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون اما نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وكونه من نسل اسماعيل فقد قال عليه الصلاه والسلام عن نفسه ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم كان الاصل ابراهيم عليه السلام ثم ابراهيم له ولدان اسحاق واسماعيل عليهم السلام اسماعيل ليس من ذريته انبياء الا نبينا محمد واسحاق من ذريته يعقوب ويعقوب من ذريته سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه هذا بالنسبة لبني إسرائيل وإن كان كثيرا ما يطلق اصطلاح بني إسرائيل على الأمة من بعد موسى صلى الله عليه وسلم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكن كتحذير بني إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم من تناسل منهم والله أعلم ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل قلنا إن تفسير الميثاق يتأتى من تفسير القرآن بالقرآن إذ فسر هذا الميثاق في سورة البقرة وفي غيرها من السور وهذا منهج من مناهج المفسرين من اهل السنة والجماعة يرحمهم الله ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن وهذا منهج وأصل ثابت من أصول التفسير أصول التفسير باختصار تفسير كتاب الله بكتاب الله عز وجل وتفسير كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير كتاب الله باقوال الصحابة والتابعين اذ القرآن نزل فيهم وكان بينهم رسول الله اي بين الصحابة يتلو عليهم وتفسير كتاب الله بما تقتضيه لغة العرب تفسير كتاب الله بما تقتضيه لغه العرب وقسم من التاويل لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى أمره موكول إليه قال تعالى لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما لا يوافق اهواءهم فريقا كذبوا كذبوا فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كذبوا عددا من الرسل وقتلوا عددا آخر يتسأل البعض ويقول لماذا لم يقل فريقا كذبوا وفريقا قتلوا؟ فجواب ذلك أن القتل ما زال مستمرا فيهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وللذين يامرون بالقسط من الناس وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فقد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وما افلحوا في ذلك فحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو معلوم من أسباب غزوة بني النضير، على ما تنقلته كتب السير أن النبي ذهب إليهم للإصلاح فارتكن إلى جدار فصعد واحد منهم على, رأس على سطح منزله واتى بصخره كي يقذفها على رأس النبي عليه الصلاة والسلام فأطلع الله نبيه على ذلك فسلمه الله وكان هذا من أسباب غزوة بن النضير وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالسم الذي وضعته يهودية في الشاة ودعت إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ساكن النبي صلى الله عليه وسلم منها وكانت بعد من اسباب وفاته عليه الصلاه والسلام حتى إن ابن مسعود يقول لان اقسمت ان النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا لرجوت اني لم اعنف واستشهد لقوله بأن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاه وهذا أوان قطاع ابهري والابهر كما يقول بعض الشراح هو العرق المتصل بالقلب قالوا بانقطاع يموت الشخص فقوله تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون للفت النظر إلى شيء أن قتل الأنبياء من داء اليهود عليهم الصلاة والسلام قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبي أول النهار وأقاموا سوق بقليم آخر النهار أي لم يهتشوا أبدا بقتل الأنبياء يقتلوا هذا العدد الكبير من الأنبياء صباحا ثم يبيعوا الفجل والجرجير والكرات آخر اليوم كأنه لم يصنع أي شيء فحقا إن قلوبهم قاسية قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنة أي فعلوا هذه الأفعال وظنوا أن لا يكون ابتلاء وانتقام من الله تعالى عز وجل بهم فعلوا ما فعلوا وتوهموا أنهم لن يعاقبوا وهذا التوهم ما من شاء من شاء ابتداء كل شيء مقدر من عند الله ولكن أيضا بعد ذلك كان تقدم مرارا أن الاعتقاد الفاسد يتبعه عمل فاسد فاعتقدوا أو ادعوا ذلك أن النار لن تمسهم إلا اياما معدودا فجرهم هذا الاعتقاد الفاسد الذي هو إن النار لن تمسهم إلا اياما معدودات على القتل وعلى الزنا وعلى السرقة فقالوا سواء علينا أطعنا أم عصينا فالنار لزاما أن تمسهم سبعة أيام أو أكثر قليلا أو أقل قليلا تلك الايام التي عبدوا فيها العجل فقالوا فما دامت النار ستمسنا هذه الايام ولجاما فمن ثم لا باس عندهم بقتل الانبياء بغير حق وبقتل الذين يامرون بالقسط من الناس فالاعتقاد الفاسد ولد عملا فاسدا قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ان لا تكون فتنه اي ظنوا مع جرائمهم انهم لن يعاقبوا ولن يبتلوا ظنوا مع هذه الجرائم ان لا عقاب ولا ابتلاء وهذا ظن يتمادى باهل الكفر يتمادى بأهل الكفر الى ان ينكروا البعث وهذا الظن او بعضه قد يتسرب الى بعض اهل الايمان فيرى بعض اهل الايمان احيانا انهم كرماء على الله يرون في انفسهم ومن ثم قد يقدم واحد منهم على فعل معصية ويستهين بهذا ويظن أن لا يعاقب هذا ظن قد يتوارد عليك فتقول أنا الحمد لله مسلم أصلي وأصوم وأزكي فتتجرى بهذا على أن تعصي ربك عز وجل معصية وتقول هذه معصية يثيرة تغفر في بحر الفضائل ليستهوينك الشيطان من هذا الباب ومن هذا السبيل فتقع في ورطه تعاقب عليها وانت تعرف ان الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء صحيح ان هناك موازين للاعمال في الاخره كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولكن احيانا ايضا هناك مؤاخذات وهناك عقوبات في الدنيا قبل الاخره نذكر فقط بثلاثه أمثلة, امثله على وجه السرعه في هذا الصدد أو بأربعة أنثلة أظن لا يخفى عليكم أمر أبيكم آدم صلى الله عليه وسلم مطيع لله عز وجل سامع مؤتمر بما يؤمر لكن نهي عن الأكل من الشجرة فأكل جاءت العقوبة عقوبة شديدة إذ الله قال يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما فبمجرد الاكل من الشجره نزع لباسه وتعرى تماما وتعرت زوجته امنا حواء تماما من الثياب كما قال تعالى ينزي عنهما لباسهما ليريهما سوأتيهما وكما في الآيات الأخرى فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وفي الصدد نفسه أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من اجل الحكم والمقاصد من غزوه احد لما عصوا امر اميرهم الذي ائتمر بامر نبينا محمد فعصوا امر الامير ومن ثم عصوا امر رسول الله اعني الرماه الذين قيل لهم لا تبرحوا اماكنكم وان رايتمونا تتخطفنا الطير فعصوا الامر فلما عصوا الامر حل بهم من البلاء والكرب الشديد ما حل وفي هذا الصدد مع بعض الثوارق الكثيره قول الله تبارك وتعالى في شان نبيه يونس عليه السلام وذنوني اذ ذاب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه أي فظن ان لن نضيق عليه على ارجح الأقوال والله أعلم بالصواب في تفسير قوله ان لن نقدر عليه أي ان لن نضيق عليه ومنه أعني من تفسير تقدير عليه بمعنى التضييق وأما إذا مبتلاه رب فقدر عليه رزقه أي فضيق عليه في الرزق ومنه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فظن أن لن نقدر عليه ظن وقد خرج من بلدته عن غير إذن ربه تبارك وتعالى ظن أن الله لن يضيق عليه فماذا كان ال به الامر الى سجن موحش مظلم او الى سجن مظلم وان لم نقل موحش لان الله حفظه في هذا الحوت فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والرابع في هذا الصدد قصه ذلكم الرجل او الغلام الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم او من بعض اسفاره فاته سهم غرب لا يعرف راميه فقتل فقال الصحابه هنيئا له الشهاده في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشمله التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه الآن نار لتشتعل عليه الآن نار فهذه بعض الصور وبعض النمازج لأقوام أراد الله تبارك وتعالى أن يؤاخذهم عافانا الله وإياكم من الذنوب ومن المؤاخذات وفي الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت قال تعالى في شأن الإسرائيليين فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة حسبوا أن لا تكون فتنة قال تعالى مش هؤلاء أولا الأقوام وأضرابهم فخلف من بعدهم خلف أي خلف سوء ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون هناك أقوام يسرفون على أنفسهم ويتوهمون أنه مغفور لهم صحيح الا ياس من رحمه الله ولا قنوط من رحمه الله عز وجل ولكن في الوقت نفسه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون قال تعالى افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون قال تعالى افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون وأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله الآية قال تعالى في شأن الإسرائيليين الفجر الذين قتلوا الأنبياء بغير حق فقتلوا الآميرين بالقصط من الناس وكذبوا فريقا من الأنبياء كما قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وارتداء من الذين قتلوا كما اطبق العلماء على ذلك من الذين قتلوا على ايدي الاسرائيليين نبي الله زكريا ونبي الله يحيى عليهما السلام وان لم اقف على حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد الا ان المفسرين اطبقوا على ذلك على أن من الأنبياء الذين قتلهم الإسرائيليون زكريا ويحيى عليهم السلام قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وثم سؤال يطرح في هذا المقام ألا وهو كيف تمكنوا من قتل الانبياء عليهم الصلاه والسلام والله يقول انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد ويقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين ويقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فالسؤال المطروح اذن ما دامت هذه النصوص موجوده كيف تمكنوا اذن من قتل الانبياء عليهم الصلاه والسلام فابتداء العلماء يفصلون في ذلك فيقولون من الانبياء أنبياء كلفوا بقتال أنبياء كلفوا بقتال وأنبياء كلفوا بالدعوة فقط بلا قتال فالذين قال الله في شأنهم انا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هم الأنبياء الذين أميروا بالقتال ونصرهم في الدنيا باستشهادهم في سبيل الله ونصرهم في الآخرة بعلو المقامات الأنبياء الذين عفوا الذين لم يمروا بقتال نصرهم في الدنيا بالاستشهاد ونصرهم في الآخرة بعلو المقامات فيكون تمكن اليهود من قتل الأنبياء أي من قتل الأنبياء الذين لم يؤمروا بقتال. أما الأنبياء الذين أمروا بالقتال فالله ناصرهم في الدنيا على عدوهم كما قال يرقي لأبي سفيان هل, يعني هل قاتلتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال كيف كان قتالكم إياه قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه فقال هرقل وكذا الرسل مع أقوامهم ثم تكون العاقبة لهم عليهم الصلاة والسلام فالرسل الذين أمروا بالقتال نصرهم الله ومن العلماء من ساق وجها آخر من وجوه التفسير فقال كل الرسل نصرهم الله وكل الأنبياء نصرهم الله قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين تحقق وقوله تعالى انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم لا تحقق ويا لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون تحقق نصر بالحجه على من خالفهم فنصروا بالحجه وغلبوا اممهم بالحجج والبراهين وقد قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال بعض اهل العلم اي بالحجه والغلبه هكذا قال فريق من المفسرين وقال اخرون ان الشخص وان قتل هو ثابت على مبدئه ثابت على معتقده فقد انتصر على عدوه بأن عدوه لم ينل المراد منه فعدوك لما يقاتلك يقاتلك كي تكفر كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فإن قاتلك وما عن دينك وسببت على دينك حتى مت فانت منتصر فأنت منتصر وهازم لعدوك بحمد الله فقد نلت الشهاده في سبيل الله عز وجل وهذا خير مراد ولذا فلما قال ابو سفيان يوم احد يوم بيوم بدر والحرب سجال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه قالوا كيف نقول يا رسول الله قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فالذي يثبت على مبدئه ويقتل دون تراجع منه عن مبدئه ومعتقده الصحيح ومنصور قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون فإذن ثلاثة وجوه في, تفسير في إجابة على تساؤل قد يطرح كيف تمكن يهود وتمكن الإسرائيليون من قتل الأنبياء مع النصوص التي وردت وسمعت وكان حقا علينا نصر المؤمنين واضرابها ثلاثه وجوه ملخصها ان الانبياء منهم من كلف بقتال ومنهم من لم يكلف فالوعد بالنصر في الدنيا لمن كلف بقتال الوجه الثاني ان النصر كان بالحجه الوجه الثالث ان المقتول على معتقده الصحيح منتصر وينقتل قتل فهو منتصر ايضا وهي كرامة وشهادة فهذه الوجوه والله أعلم بالصواب على الدوام من تأويل الكتاب قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أي ظنوا ألا تكون فتنة مع الجرائم ظنوا ألا تكون فتنة الفتنة لها معان الفتنة تطلق على الابتلاء والاختبار ومنه قولهم فتنت الذهب أي اختبرته لاعرف جيده لأعرف جيده من رديئه هذا أصل الفتنة الاختبار والابتلاء وبعد اطلقت الفتنة على ما يقول إليه الاختبار من مكروه وسوء في الاصل أن الفتنة تطلق على الاختبار لكن بعد ذلك أطلقت الفتنة على نتيجة الاختبار السيئة فقال فتن فلان أي ابتلي واختبر فما وفق في الامتلاء وما وفق في الاختبار ففتن أي صرف عما كان عليه من حق إلى باطل فالفتنة هذا أصف تعريفها فأحيانا تطلق الفتنة هي في الأصل على الاختبار والامتلاء ثم ما يقول إليه الاختبار والابتلاء من مكروه وسوء. إحنا نتاتي قاصرة على معنى الأول. تاتي حن بمعنى العذاب. تاتي الفتنة حن بمعنى العذاب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوا المؤمنين والمؤمنات. إحنا نتطلق على الشرك والفتنة. أي صرف الناس عن دينهم الحق إلى الشرك أشد من القتل الفتنة أشد من القتل وتطلق على الصرف والتحويل فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين أي بصارفين عن آل الحق عما هم عليه إلا من هو صار الجحيم تستطيع أن تصرفوه بإذن الله ومنه قول الشاعر في تعريف الفتنة أيضا لأن فتنتني لأنها بالأمس أفتنت سعيدا فاصبح قد قلى كل مسلمي والقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم فالفتنة الصرف قال تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة حسبوا أن لا يعذبوا حسبوا أن لا يبتلوا وحسبوا أن لا تكون فتنة فعاموا وصموا أي أغمضوا أعينهم عن استماع الحق وعن الوعظ تعاموا عن الحق وصموا أي سبدوا آذانهم عن الحق فلم يسمعوه لم يسمعوا لنصيحة ناصر ولا لموعظة واعظ ولا لتذكير مذكر ولا لتلاوة تالي ولا لتبليغ مبلغ ضربوا بكل ذلك عرض الحوائط وأصروا على عدم الاستماع عموا وصموا أي عن الحق حسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم لما تاب فريق منهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم فكانت تأتي فتنة بعد أن عموا وصموا ظنوا أن لا فتنة وظنوا أن لا ابتلاء والاختبار فلما اتتهم الفتنه واتاهم الابتلاء والاختبار واتاهم العذاب تابوا فقبل الله توبتهم ثم هموا وصموا ثانيه ولم يعتبروا بالعقوبه التي حلت بهم وبامثالهم قد حلت بهم عقوبات كثيره جدا ستر الله على بعضها ولم يفضحهم بها في كتابه الكريم وبين الله بعضها سطر الله على بعضها اذ قال ربنا سبحانه قد تقدم تفسير ذلك يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير يسطر على الكثير ولا يحرشكم به ولا يفضحكم به قد كان يخفون أمر القرية التي كانت حاضرة البحر التي آل أمر أهلها إلى أن مسخوا إلى قرده وخنازير قد كانت يهود تكتم ذلك فبين الله ذلك في كتابه إذ قال واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تلك القرية التي أخفوا أمرها ولم يظهروه سألهم وسأل علماءهم عن ذلك ولكن ستر الله كثيرا عليهم إذ الله قال ويعفو عن كثير قال تعالى وحاسب أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون اي الله مطلع على أعمالهم وهذه الآية أو هذا الختام الكريم للايه الكريمة دائما أو في كثير من الأحيان تختم بمثله آيات لتقوية أمر مراقبة الله عز وجل في قلوب العباد المؤمنين فما من عامل منا يعمل الا والله بصير به وبصير بعمله ما من مصل فينا يصلي الا والله بصير بصلاته واي عامل يعمل أي عمل كان فالله تبارك وتعالى بصير به وبصير بعمله قال تعالى وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر قال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم وأنت متغط بثيابك يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور فكثيرا ما تختم الايات بمثل هذا التذكير ليس لليهود فحسب بل للخلق اجمع بل للخلق كلهم حتى يقوى امر مراقبتهم لله عز وجل كثيرا ما تختم الايات الله بصير بما يعملون ان الله عليم بذات الصدور والله عليم حكيم والله حكيم خبير إلى غير ذلك من الآيات التي تؤكد لك أن كل صغير وكبير يصدر منك معلوم ومعروف لا يخفى على الله تبارك وتعالى منه شيء حتى يجد المجدون إذ الله قال قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فهذا الختام كثيرا جدا ما يكرر هو أو ختام في معناه توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها ختام وابتداء كله يركز على هذه الجزية أن الله تبارك وتعالى مطلع علينا خبير بنا عليم بأعمالنا سميع لأقوالنا ومن ثم قال لقمان لولده في موعظته الشهيرة البليغه يا بني يا بني إنها أي المعمولة أي كانت يا بني إنها أي المعمولة حسنة كانت أو سيئة صغيرة كانت أو كبيرة إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن أي تكن عملت في صخره أي احاطت بك الصخره وسدت عليك كل المنافذ أو في السماوات أو عملت الخطيئة أو الحسنة في أي مكان في أرجاء السماوات أو في الأرض في أي مكان في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير قال تعالى والله بصير بما يعملون ثم قال ربنا جل ذكره لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. آية صريحة لا تحتمل تأويلات ولا تحتمل توجيهات. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهم كفار ولا قول بعد قول ربنا تبارك وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم يبرئ الله سبحانه ساحة عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام لم يأمرهم ابدا بعبادته لم يأمرهم ابدا بأن يتخذوا إلها وما رضي منهم ابدا بذلك قال تعالى في كتابه الكريم ويقال الله عيسى ابن مريم ان تقلت للناس اتخذوني وامي الهه من دون الله سؤال يساله عيسى عليه السلام يوم القيامة يساله ربه تبارك وتعالى يا عيسى ابن مريم ان قلت للناس اتخذوني وامي الهه من دون الله قال سبحانك تنزهت يا رب عن ذلك تنزهت يا رب عن الشريك والند والمثيل والولد سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به انا اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم هذا لإظهار أن المسيح لم يأمر بذلك ولذلك ينفصل التوهم الذي قد يرد عند تفسير قول الله تعالى فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلئة ما وردوها وكل فيها خالدون قد كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما جلس مجلسا يذكر فيه بالقرآن وينصرف يأتي رجل من الكفار اظنه ابن الزبعري فجلس في مجلس الرسول ويحاول أن يفند ما قاله الرسول فيبوء بالفشل فلما نزل قوله تعالى فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فتلها النبي وانصرف جاء هذا الرجل وجلس في نفس المجلس وقال اليوم غلبت محمدا النصارى تعبد عيسى واليهود يعبدون عزيرا وقبيله كذا تعبد الملائكه فهل هؤلاء المعبودون عصوا جهنم وارد هذا الاشكال بزعمه فنزل قوله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون الايه الاولى في من رضي ان يعبد من دون الله عند وجل أما عيسى ما رضي أبدا بل قال يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالقائل إن الله والمسيح مشرك بالله القائل ان الله ثالث ثلاثه مشرك بالله وهذا اعظم ذنب يعصى به الرب الشرك وهذا الذنب الذي لا يغفر ابدا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اشد من القتل اشد من الزنا فالمسلم الذي يذكر ويعربد ويقتل ويسفك الدماء ولكنه يعتقد أن الله واحد لا شريك له الله قادر على أن يغفر له كل ذلك ومالوه إلى الجنة بإذن الله أما الذي يقول إن الله والمسيح المسيح فهذا المشرك وإن تصدق بجبال أحد ذابا ومن احسن في الدنيا ما احسن فكل عمله ذاهب هباء منثورا قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد إن الشرك بالله أعفنا الله إياكم منه أعظم ذنب كما بينا وإنه الظلم العظيم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم لقد تصدر الشرك قائمة الموبقات إذ النبي قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله لقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يأخذ البيعة على أصحابه على من يسلم بايعوني على طواف عدة من من أسلموا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على اللا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا اولادهن فالبيعه في اول امر كانت على عدم الشرك بالله على عدم الشرك بالله فالشرك ذنب لا يغفر انه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنه ومواه النار يا رسول الله اي ذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك فهذا اعظم ذنب على الاطلاق قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار ليس له شفيع ينقذه من النار ليس له نصير ينصره من دون الله قال تعالى وما للظالمين من انصار قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث كفار أيضا وما معنى قولهم إن الله ثالث ثلاث قالوا أو قال فريق من المفسرين معناه وإن كان كثيرا من النصارى لا يفهمون معنى قولهم لكن اذانهم مفسرون يرحمهم الله أبنوا معنى قولهم من الله الثالث الثلاث فقالوا إن هؤلاء الكفار قالوا المسيح اله ومريم اله والله اله ثالث الثلاث قالوا ودل على ذلك قوله دل على قيلهم هذا لا أقول دل على سلامة قيلهم التفسير قيلهم هذا قول الله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم ان قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله فقالوا عيسى الى ومريم الى وقال الله ثالث ثلاثه ان من النصارى من يقول انهم قالوا ان الله ثالث ثلاثه اي ثلاثه اقانيم في قنوم واحد كالاصبع فيه ثلاث عقل بزعمهم والاله يشمل هذا الاصبع لكن تفسير علمائنا ادق والله تعالى اعلم فهؤلاء كفار كلهم الذين قالوا ان الله ثالث وثلاثه كفار بنص الايه الكريمه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث وثلاثه فمن النصارى طوائف تقول المسيح هو الله ومنهم طائف تقول المسيح ثالث ثلاث أو الله ثالث ثلاث ومنهم طائف تقول المسيح ابن الله وكلهم كفار قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه ثم قال تعالى هنا وقف لازم وما من إله إلا إله واحد وهذا أصل الأصول عندنا نحن المسلمين ولله الحمد وما من إله إلا إله واحد تكرر هذا في مئات الآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم قل هو الله أحد إلا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آيات لا يأتي عليها الحصر تثبت وحدنية الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلى عين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفليتوبون إلى الله ويستغفرون هؤلاء يا معصر النصارى أيها الكفار يا من زعمتم أن الله سلس ثلاثة يا من زعمتم أن الله والمسيح ابن مريم توبوا إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون يأمركم يا ربكم بالاستغفار قبل أن توافوه يوم القيامة على الشرك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم فباب التوبه مفتوحة قبل ان تلقوا ربكم على شرك لا يغفر على خلود في جهنم لا خروج منها افلا يتوبون الى الله فربنا من رحمته يفتح لهم ابواب التوبه في دنياهم يفتح لهم ابواب التوبه في دنياهم لهؤلاء الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم والذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه تفتح لهم ابواب التوبه كي يرجعوا انهم فيه فهذا القران حجه عليهم افلا يتوبون الى الله ويستغفرون لو تابوا الى الله واستغفروا قبل الممات لغفر لهم ما كان منهم اما اذا ماتوا على الشرك فالشرك ذنب لا يغفر قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير تأتي السقور والنسور تقطعه قبل أن ينزل إلى الأرض فلا يصل إلى الأرض منه شيء وإن نزل أو تهوي به الريح في مكان سحيق أو تأوي به الريح في مكان سحيق فتفتح أبواب التوبة أمام هؤلاء الكفار أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون سبحانك ربنا ما أرحمت وما أحلمت تفتح أبواب التوبة أمام هؤلاء لعلهم يتوبوا نتوب إلى الله من كل صغيرة وكبيرة ونرجع إليه ونقر له بالوحدانية ولنبيه, للرسالة ولنبيه برسالة نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يميتنا وياكم على التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم وعليكم الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد سئل يسال هل يجوز صيام ايام التشريق خاصه اليوم الثالث عشر لا يجوز صيام ايام التشريق الا للحاج المتمتع الذي لم يجد هديا اما غيره فيحرم عليه صوم ايام التشريق عند جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى هل يجب استحضار النية للصلاة قبل تكبيرة الاحرام مباشرة قد يكفي قدومك إلى الصلاة بعد الوضوء وقد يكفي خروجك احيانا لكن تنعقد النية ما أقصد يعني ما فهمت السؤال الاخر ينمو التكبير ان اقدها بالتكبير يجب طبعا طيب. هل توجد احاديث صحيحه في رفع اليدين في كل تكبيره من تكبيرات الجنائز اظن أن تكلمنا على هذه المساله بما حاصله لم يصح في, تكبيرات في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفيا ولا إثبات لا نفيا ولا إثبات فالحديث الذي عول عليه بعض علمين المعاصرين يرحمهم الله وبنوا عليه الحكم بألا رفع إلا في الأولى فقط وهو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيره الأولى ثم لا يعود فبنوا عليه أن الرفع في التكبيرات الأولى فقط حديث ضعيف جدا وقد ضعفه أكثر علمائنا الأولين يرحمهم الله وليس له اسناد وقائد فعلى ذلك لما لم يصح في المسألة خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل إذن هل نرفع أو لا نرفع فذهب جمهور اهل العلم يرحمهم الله ومنهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن الأيدي ترفع مع كل تكبيره من تكبيرات الجنازه ما مستندوهم لذلك مستندوهم اقيسه وافعال صحابته فمن الاقيسه قالوا ان الصلاه العاديه صلاتنا ذات الركوع والسجود نرفع ايدينا مع كل تكبيره ونحن قيام ففي تكبيره الاحرام ترفع الايدي ومع تكبيرة الهوي للركوع ترفع الأيدي ومع تكبيرة القيام من الركوع ترفع الأيدي قالوا فكذلك فترفع الأيدي ونحن قيام في تكبيرات الهناز ثم أيضا قال فريق منهم لما لم يصح في المسألة خبر عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام نظرنا إلى فعل أصحابه فرأينا أن قد ثبت بالسند الصحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازه ولم يعرف له مخالف من الصحابة فهذا قول الجمهور وهذه استدلالاته أما الأحناف الله فذهبوا أن رفع إلا في الأولى فقط وقالوا إن الرفع يحتاج إلى دليل وبنوا على الحديث الضعيف الذي قد سمعتموه. فهذا الفصل في هذه المسألة والله تعالى أعلم أما العيد فلا أعلم فيه نصا إلا اقيست الكثيرين من العلماء على الصلاة لكن عن صحابي لم أقف على شيء عن صحابة رسول الله في المسألة ما حدود السطرة في الصلاة السطرة إذا كنت تسأل عن حدودها بمعنى ارتفاعها فأقلها مثل مؤخره الرحل يعني مثل الخشبه التي تكون في نهاية الجمل نهايه مقعد المقعد الذي يقعد عليه الشخص على الجمل يعني تقريبا عشرون صمت تقريبا وإن قلت قليلا أو زادت قليلا فمتحملة أما حديث الخط الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالستره قال فإن لم يجد فليخط خطا فلا يثبت حديث الخط عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما بالنسبة لحكم السطرة فالجمهور يقولون إن حكم السطرة الاستحباب أما الحديث الوارد في المسألة إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة بهذا اللظم في علة أما معسروا فسابتة من وجوب والصارف عن الوجوب ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنا إلى غير جدار قال الشافعي ما حاصله إن قوله إلى غير جدار يعني إلى غير سترة أما الذين قالوا إلى غير جدار قد يكون إلى عصى ليس إلى جدار فهذا فهم ركيك إذ نفي بن عباس للجدار يعني نفيا للسترة كما هو معلوم فالخطاب عربي ومن عربي إلى عرب والله أعلم هل العمل عقارات يعني حلال أم حرام إذا كنت تعمل كدلال كدلال تدل الناس فلان يا قوم أنت تريد مثلا تسكن في بيت فقال لك صاحب الدلالة الدلال فلان من الناس عنده بيت واوضح لك معالم البيت بما يرضي الله بالحق صفه البيت كذا مناقبه كذا مثالبه كذا الرجل يريد فيه اجره كذا فلك اعطاك على الدلاله اجرا فلا باس في هذا الاجر انك هنا تعمل دلالا اما اذا كنت تعمل كذابا تقول لصاحب البيت ان البيت لا يساوي الا مئة تزهده في بيته وتقول للمشتري البيت يزيد على الألف فحينئذ هذا ضرب من ضروب النصب وهذا لا يجوز اما الدلاله فجائزه وجائز لك الاجر عليها كدلال وهذا منتشر في ارض الحرمين في السعوديه مكاتب العقار مشهوره جدا تدل الناس فقط كل صاحب بيت ياتي ببيته وبمواصفاته وبالسعر الذي يريده, يريده للبيت والوسيط يدل فقط فمثل هذه الدلاله سائغ وسيغ الاجر عليه يقول أبوه ينفق عليه من من المضار الربويه وانا اعمل واشتري لهم بعض الاصناف كالعيش واللبن هل آكل منهما بالذات أم بقيمتها وماذا لو لم أتورع من الأصل بالنسبة لهذه المسألة إذا كنت بالغا فلا تأكل من الربا قدر الاستطاع إلا إذا اضطررت إلا إذا اضطررت لا تأكل من الربا لا يحل لك أنت أن تأكل من الربا الذي جنيته الذي جنيته لنفسك اما إذا كان أبوك يعمل أعمالا يرابي ويتاجر وموظف وله دخول مختلطة فالاورع لك والأسلم البعد الأورع لك والأسلم هو الابتعاد ما دمت بالغا والله على ما العلاج لعبد أصرف على نفسه في المعاصي والكبائر ثم تاب ولكن بين الحين والآخر يقع في إحدى الكبائر المهلكة ويحب الله ورسوله نقول ابتعد عن مصادر هذه الموبقات ولا تقنط من رحمة الله عز وجل ابتعد عن مصادرها تماما فمن الدين الفرار من الفتن إذا كانت هناك فتاة أخوتك ويجارة لك فاترك البيت من أصلي وانتقل إلى مكان آخر هل إذا باشر الرجل امرأة وصائم فأنزل هل عليه شيء جمهور ولما يقولون إن الصوم بطل بطل اذا باشرت الزوجه وانت صائم فانزلت في الصيام باطل عند الجمهور لان النبي لأن الله قال في الحديث القدسي في شان الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فالجمهور يرون ان الذي انزل قد قضى شهوته وقد ورد عن بعض السلف قول حاصل ان الصيام صحيح و الصيام صحيح وأنه لا يبطل وحملوا شهوته على شهوة الجماع الا ان الجمهور على ما بيناه والذي تطمئن اليه النفس والله أعلم اعلم يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم هل عند قراءه الايه وامثلها نخفض الصوت ولماذا لا, أعرف لا اعلم دليلا انك تخفض الصوت ايه شانها شان سائر الايات ولا اعلم لها خصوصيه في خفض الصوت ولا في رفع الأخ يسأل عن الذي يحل له من زوج من المعقود عليها لا يغلق عليكم باب الا عند البناء هذا المعهود على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وعمر رضي الله عنه يقول اذا ارخيت السطور واغلقت الابواب فقد وجب الصداق فكعلامه بين البناء من عدم ارخاء السطور واغلاق الابواب اما القبلة والباب مفتوح فلا باس بها انها قبلة قبلة المتلصص ليست كقبلة المغلق الأبواف. لا يغلق عليكم باب إلا عند البناء هل يجوز أكل الفراخ من عند النصارى نعم يجوز أكل الفراخ من عند النصارى لأن الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم لكن إذا رأيته سمعته بنفسك يقول باسم المسيح فالله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لكن إذا لم تعرف شيئا أتاك نصراني بشاة كما أتت اليهودية الرسول بشاء. فطعام الذين أوتوا الكتاب أحلوا لكم ما مدى صحة الحديث الذي يقول من أحيى ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب حديث باطل لا يصح أبدا يقول يحدث كثيرا أن تقام جماعتان بشكل غير مقصود في وقت واحد الصلاة صحيحة إذا المسجد كبير وانشأت جماعة هناك وجماعة في المقدمة ولم يدري واحد منهما بالآخر وصلى فالصلاة صحيحة صحيح. إنما المنع إنما تأتى لأن الإباء لأن كسرة الجماعات تفرق المسلمين ما حكم التصفيق في الزفاف مع الدف إذا كان السائل إذا كانت السائلة امرأة فتصفق النساء لسنا بممنوعات من التصفيق في الأفراح أما إذا كان السائل رجلا فلا أعرف رجلا كريما يصفق في الأفراح صبرا علينا أصحاب الأسئلة أولى منك هل يجوز ان يجوز اخذ يسير اللقطه القلم والنقود القليله مثل ربع جنيه الانتفاع بها شخصيا نعم يجوز يعني انت وجدت امام المسجد هنا ربع جنيه أو جنيه واخذته جاز لك لان الجنيه بالنسبه لنا الان في الق... لكم في القاهره من يسير اللقطه لن ياتي رجل يقول يا ناس من وجد جنيها فان صاحبه يصدر ويحتقر فالجنيه اصبح بالنسبه للاماكن يعني يسير لقطة يكون أمرا عرفيا كونه يسير أو غير يسير فمثلا في هذا الميدان من فقد جنيه لن يأتي من بلدي يبحث عن الجني الذي فقد أو من فقد قلما فالقلم إما أن تدوسه السيارات ويكسر فكن لك أو لأخيك أو للسيارة فالتقطه وخذه استمتع به حتى العصر جنايات اظنها شريف يسير في من ميدان احمد بن حلمي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته